استا الله, الله اكبر الحمد لله Sara t'a te será لم تر أن أوسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عبدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم Allah Allah Allah Allah Sunni Allah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 اما اهلنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد الله الله الله سبحان الله for the Hello Amen, <laughs>